سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره سبحان الذي لا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحان من حجاب النور ولو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحان ربنا العلي الاعلى الوهاب الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا ولا مستغنى عنه الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن أما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل من الصيام قبل منا القليل واعف عنا يا إله رزقنا الكثير اللهم تقبل منا إنك تسميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين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 فنؤمن بك ونتوكل عليك ونبني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا بقدر عين لا تنقطع اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء ونسالك برده العيش بعد الموت ونسالك لذة النظر الى وجهه ونسالك لذة النظر الى وجهك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله اللهم وزينا لزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضلين ولا مضلين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي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 نبيك محمد ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا أو إلى احد من خلقك طرفت عين يا رب العالمين انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير اللهم لا تجعل في رزقنا احدا سواك واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحه لا تلهينا وَأَغْنِنَا اللَّهُمَّ عَمَّنْ عن أَوْنَيْتَهُ عَنَّا وَاجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاجْعَلْنَا فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْآمِنِينَ مَعَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تجعل من أعمالنا حظا ولا نصيبا لأحد من خلقك اللهم لا تجعل لأعمالنا حظا ولا نصيبا لأحد من خلقه إلهنا إن كنت لا إلا من الطائعين فمن للمذنبين المقصرين فمن للمذنبين المقصرين اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم قبل توباتنا وابصل حوباتنا وسدد سخائم نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وأصلح شأن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم وأصلح شأن إخواننا في سوريا وفي أراضي العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ومكنهم في الأرض خير ممكن اللهم ومكن المسلمين في الأرض خير ممكن قلت وقولك الحق وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض maar na wat hij maakt, en wat en wat hij maakt, en wat hij maakt, اجعل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عذرة وآية اللهم ومزقه وجنده شر ممزق اللهم وقتلهم شر قتله اللهم وقتلهم شر قتله يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا لحائمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين